تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطرنين وإنا إلى ربنا لهم طلبون لَهُ له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْكَاهُمْ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا وَضَعَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَشَأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُذِيعٍ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 أَمْ آتَيْنَُم كِتَابًا مِنْ قَبِلِهِ فَمُم بِ مُسْتَمسكُون ببلَلْقَاالُ إا وَجَدنَ آضَ أَنَ عَلَ أَّتِ وَإَِّا على, على آثَرم مُهتَدُون وَكَذَلِكَ مَا أَْسَلْنا مِن قَبلِكَ فِي قَرِييَة مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَال مُطْرَفُهَا إِلَّا قَالَ مُطْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَمْ آتِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إِنَّا بِمَا أُرسلتَ بِهِ كَافِرُونَ فَمَتَقَّنَّا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 ذعن صخريه ورحمه ربك خير مما يجمع ولهم ان يكون الناس همثا واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن للبيوتهم سقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهر ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له فَهُوَ فهو له قرين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 لَا تَذِقَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون.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 مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطْعَمُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَالَّذِينَ يُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَمِنْهُمْ فَرِيقٌ وَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يوم أليم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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزوادكم تحبعون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس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 ان الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَغْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْنَا يَكْتُبُونَ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 وَلَا يَمْكونَ الشَّفَعَةَ إللاا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعلَون وَلَا يَنكُ بينَ يَدَونَ مِن دُون الشَّفَعَةَ إِللاا مَنْ شَهِدَ بِالحَِّ وَهُم يَعلَون وَل إِن من خَلَق دََقُ النََّّ